عذراً عذراً إن ضاق الكلام عليك يا أعز الناس عذراً فإن الحروف جميعاً لن تكفيك رثاءاً لأنك الكبير يا أبا عمار يا سيد الرجال أنت يحضرني الآن ما قيل أمامك ذات حصار، بأنك رمز العربي، بأنك الماضي والحاضر والآتي، بأنك الشهيد الحي منذ كنت يا أيها القائد والرائد والوالد الحديد، كنت في الضيق التسام، وكنت في الضراء نصراء كنت شعبا ومسيرا كنت في كل القلوب دافئ الملمس مرفوع الجبين. قيل صبرا قيل صبرا قلت من أين وكيف الصبر والخطب عظيم أبا عمار نمشي على الجمر والشوق أبا عمار إليك نمشي على الجمر والشوق إن قلت سير لا تحتوين الحدود ولا نقتفي إثر الكلمة المستعادة من غير فعل النجم وقل إننا زاحفون سنأتي ونزحف من كل فج عميق نطيح بهام الجبال ونعبر تلك الوهاد نبدد تلك السلوط وقل إننا عائدون نعم. نعم أبا عمار قل إننا عائدون سنبني ونبني وثق لا تردد ينتابنا أو برود لأنك عاهدت نعم نعم أبا عمار لأنك عاهد والعهد دين ونحن نسد الديون ونحن نرد العهود وتصدق منا الوعود تجدد أبا عمار. تجدد وحدد طريق الرجوع، ولا تترك الساحة للعابثين، وخذ ما يوحد هذه الجموع، ولو خط بحراً وبراً وطوفت جواً تجد أننا نتبع الخطوة، نكتب مجدك، نكتب مجدك لا نستك. فن قرير العين يا سيدي، فن العين وروحك حولنا. ولا تأسى يا قلب العاصر قلب العاصر